الحوار مع حضرتك حول بعض مشكلات اللغة العربية المستحيلة أو التي لا حل لها هي صعوبة الأعراب باللغة العربية. فهل الأعراب ميزة أم عيب؟ وإذا كان ميزة فلما تكترفه الصعوبة دائما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افصح من نطق الباطل. عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد. عليه الصلاة والسلام. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. نحاول أن نوجز القول في هذا الموضوع لأنه لا يعني كثيرا من المشاهدين. نعم. لكن. زاء هذه الضغوط والكلام قد نفرد حلقة أو حلقتين في هذا الشيء جيد يعني. وللعلم أن اللغات قسمان لغات مبنية ولغات معربة م. اللغة العربية من اللغات المعربة وهذا ليست هي لم تنفرد بهذا اللغات السامية كانت نعم. معربة يعني النبط كان لغتهم معربة اللغة البابلية والآشورية الأكدية كانت معربة كما في العربية في المفرد والمثنى وجمع المذكر م. نفس الشيء يعني. إذن هي يعني لغة معربة وهناك بما يقابلها لغة مبنية لا شك هو أن الإعراء فيه صعوبة يعني ينبغي ان تعرف حالات المفردة حتى تتكلم بصورة سليمة نعم لو اخذنا مثلا يعني الاسم او الفعل المضارع المعرب لازم تعرف حالات العربية الثلاث حتى يعني, يعني تقول حضر خالد رايت خالدا ذهبت مع خالد بالإنجليزية خالد خالد كم أي سو خالد، أي وينت وث خالد، نفس الفعل مضارع. نقول أنا أذهب، أريد أن أذهب، أنا لم أذهب. يعني لازم تعرف حالات العربية. بالإنجليزية مثلاً، I go، I want to go، I didn't go، نفس اللفظ. الفرنسية نفس الشكل. لكن السؤال هل السهولة مزيّة دائما هذا السؤال. ب بالقطع نعم. دائما قنعكس. يعني... يعني أعطيك مثال. تفضل. لو كان عندنا حاسبتان أو جهازات تسجيل تلفزي يعني نسموه الفيديو غسالة حاسبتان إذا كانت في إحدى الحاسبتين مزايا مهمة جدا لصاحب الشأن فيها تقنية متطوره متطورة جدا. هاي لصاحب الشأن لا تدانيها حاسب أخرى لكن هذه الحاسبه أصعب إذا كانت تقدم مزايا في غاية الأهمية بحيث تعجز عنها الحاسبه الثانية التي أفضل. مع مع صعوبتها. نتعلم الصعوبة. مهكذا. صحيح. يعني إذا كانت توازي ال أو أكثر. يعني إذا السهولذي ليست فيها مزية. صحيح. هذه مزية لذي كذا. لا الدنيا. دائما لا تكون. لا إذا ليست دائما. وهكذا الفيديو مثلا جهاز أو إذا إذا كان يقوم بأشياء أخرى يعجز عنها جهاز آخر أيسر أسر. وعندما تتساوى المزايا. أنت بتكون السهولة يعني عندما تتساوى، لكن إذا كان هنالك أمور أخرى مهمة في غاية الأهمية للمستعمل الشيء الآلة مثلاً م. توازي هذه الصعوبة وأكثر من ذلك لا يعني لا تكون السهولة مزية، نعم صحيح إذا ليس دائما ال بم بم بما تقدم من مزاياك هذا المقياس هو ولا م. لا نعم سليم اللغة هي في أصلها نأخذ بجداء هي وجدت التعبير عن المعاني ولا لماذا وجدتها اللغة م. بالتعبير عن المعاني يعني أمر ثابت ما كان أكثر دقة في التعبير عن المعاني أكثر دقة في التعبير م. وأكثر اتساعا وشمولا في الدلالة عليها يكون أنثلا وأحسن ولا لا أكيد أكيد الاعراب في هذا المجال يؤدي ما لا تؤديه اللغات المبنية في في الدقة طب بالمثل المقال مثل ماذا والاستكمال لهذه المسألة اللغة العربية تبدو كأنها جهاز متطور جدا ذو تقنية عالية متطورة وأن اللغات المبنية بالنسبة لها كأنها جهاز قديم متخلف كما ذكرت. عجيب. سألني يعني ما طبعا. هي أغراض الأعراب؟ بالضبط. يعني. كنت سأسأل. يعني... لماذا كل هذا؟ هو أولا أغراض الأعراب م. في العربية ما هي وبعدين ننتقل إلى الأمور الذي كان مقارنة نعم. أولا الأعراب في العربية للتعبير عن المعاني. يعني هو في أصل الإعراب أعرب يعني أبانى. أعرب الرجل عن حاجته أي أبانا عنه إذا الإعراب في الأصل هو التعبير عن المعاني يعني بالنسبة لللغة العربية كثير من التعبيرات لا تعرف لا يعرف معناها إلا بالإعراب وأحيانا الجمل يختلف معناها باختلاف العراب يعني مثلا على سبيل المثال هاي أولا اللغة العربية تقول كيف أنت ومحمد كيف أنت ومحمدا الدلالة مختلفة طبعا طبعا مم. من حيث اللغة مم. كيف أنت ومحمد يعني كيف أنت وكيف محمد طيب تقول لي محمد أنا بخير ومحمد بخير تسأل عنه وعن محمد طيب كيف أنت و محمد؟ ما كيف العلاقة بينكما؟ الله أقر كيف مجرس ولا عن الصحة؟ عن, عن العلاقة ذاك واحد يعني عن الحال كيف أنت كيف محمد كيف فلان كيف فلان كيف, فلان كيف عن العلاقة كيف بينكم العلاقة جيدة باردة طبعا مم. جيد اختلف صحيح سليم يعني هم يضربوننا مثل يقولون كم رجلا عندك قال الحق كم رجل عندك قال الحق كم رجل عندك قال الحق مم. كلها لا تسأل عن العدد؟ لا طب نأخذها واحدة وحدة الذي تسأل عن عدد كم رجلا كم مستفاعمية كم, كم رجلا عندك قال الحق هذا يتطلب عدد عددها لازم تجيب عنا. طيب. هكذا أربعة خمسة ستة. كم رجل عندك قال الحق يعني رجال كثير قالوا الحق عندك ليس سؤالا هذا هاي كم الخبرية مم. تفيد التكثير. كم من قرية أهلكناها؟ كثير. كثير. نعم. ذيك سؤال. كم رجلا؟ كم رجل إخبار إخبار نعم إخبار بالكثرة بالكثرة كم رجل عندك قال الحق سؤال عن الرجل واحد كم الرقى له هذا الرجل الحق هذا الرجل يقول الحق كم الرقى له كم رجل رجل, رجل, رجل بمعنى رجل واحد م. قال الحق هذا كم الرقى له هذا الحق كم الرقى له هذا الرجل الحق ا كم رجل عندك قال الحق سؤال عن رجل واحد عند رجل واحد لكن الاستفهام عن عدد مرات قوله الحق عن قوله الحق ليس عن عدد الرجال ليس عن جيد هذا ام كيف يؤدى بالاعراب بالاعراب سل ايهم قام سل سل ايهم قام طب أيهم قام استفهام سل أيهم قام من الذي قام ابو ايهم لا مهما اسم موصول في الذي قام اسالهم سل من قام سل في الذي قام نعم كيف عرفنا بالعراض نعم يعني احنا ما سمعنا انه قاري قر ان الله بريء من المشركين ورسوله قال مم. هكذا صحيح. فقال هو بريء الله من رسوله امم هي ورسوله هي أمم صحيح وأدانه من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين هو قرأ ورسوله متما آه من المشركين ورسوله هو بريء الله من الرسول لا لم يبرع لكن أيضا حتى جاءت ورسوله لما جاءت ورسوله خلاص إن, إن الله يعني لكن المعنى هذا معنى البراءة لم يختلف لكن فقط في اختلاف القوة البراءة توكيد البراءة أممم جميل أه. إنما نفى البراءة وارد امتنف فكذاك المضارع يعني مم. يعني لا يذهب محمود لا يذهب محمود لا يذهب محمود نهي لا يذهب قل لا يروح لا يذهب جزم جازم ناهي لا يذهب محمود نافي أنت تقول لا يذهب لا يروح كيف عرفنا لا يذهب بالأعراب. بالاعراب سكون هذا نافي. لا يذهبوا نافي أعطيني فأمدحك أعطيني فأمدحك، يقولون نفسه فرق، أعطيني فأمدحك يعني أعطيني حتى أمدحك المدح غير قائم، أعطيني فأمدحك أعطيني مؤيد أمدحك المدح قائم متكرر أعطيني أعطيني ثمن جيد هذا كلام يمدح هذا مدح، صح زي. لم تؤذيه فيرهبك لم تؤذيه فيرهبك لم تؤذيه فيرهابك. بالثلاث الصور. لا فل... صور. سبحان الله. طبعاً كل واحدة لها معنى. طب لم تؤذيه فيرها. فيرهابك. عطف على جزم مم. جزم. لم. لم تؤذيه فلم يرهابك. جازم. لم, ف... لم تؤذيه. ليس... ليس مم. مم. لم تؤذيه فيرهابك. فا السببية أنت ما أذيت ماذا يرهابك هو. صحيح. لسه هناك داعي يرهابك. تباذته. لم تؤذيه فيرهابك. أنت لم تؤذيه، لكن مع ذلك خاف منك لماذا لا أعلم؟ صح استعناف نعم يا رب. طيب هذه معاني في الإعراب، إذن هاي العربية معربة التعبير عن المعاني فيها م. حتى نفهم إذن اللغة العربية م. نفهم أغرض الإعراب هناك غرض آخر غير م. هذا نعم ما هو السعى في التعبير الحرية في التعبير بمعنى اللغة المبنية ليس لهذه الحرية طب مثل ماذا عندنا؟ مثل ماذا أنا راح أعطيك جملة راح نفهم المعنى العام مهما تغيرت الأوضاع راح نفهم لماذا لأن كل كلمة تحمل زلالتها أعطى محمد خالد كتابا محمد أعطى لخالد كتاب صح سليم اعطى محمد أعطى خالدا كتابا ذيك أعطى محمد خالدا كتابا نفس محمد أعطى خالد <تصفيق> خالدا اعطى محمد كتابا نفس أعطى خالد كتاب كيف مرفوع أعطى محمد خالدا مم. نفس أيضًا. كتابا خالدا أعطى محمد ت تجوز كل هذه التعبيرات؟ طبعا التعبير. كلها جايز. في الجملة الوحيدة؟ طبعا. <تصفيق> <تصفيق> سبحان الله يا عظيم إذا نلك غير عادية بالتعبير كت... حرية. كتابا خالدا محمد أعطى. ااا. أعطى خالدا كتابا محمد. هذه أكثر من دد تقرب من ست سوبر. تخيل. أعطى خ لا خا صار ثمانية عشرة ال ال الأساسيات. أعطى خالدا محمد محمد كتابا أعطى كتابا محمد خالدا. أعطى كتاباً خالداً محمد هذه عشر صور عشر صور تقابلها بإنجليزية محمد جيف خالد أبوك فقط مم. ممكن لا تغير لا خالد جيف أبوك فروم محمد يعني ما هو لا أصار تعذير آخر من ذاك آه آه مقارنة حضرتك أنه نفس الكلمات هي هي محمد جيف خالد أبوك ممكن تقول خالد مم. جيف لا ممكن واحد أمام عشرة الأساسيات. مم. أي إذا إحنا زي زمن حرية أي الحرية. عشرة أكثر طبعا أفضل. ومعلومة ولا غير معلومة. واضحة. معلوم في كلها من الأخذ ومن المعطي. صحيح. زين إذا هناك السعة في التعبير واضحة في الأعراض. لكن هل هذا له الدلالة خاصة على أه همش أه السيرة أه هكذا دوترود؟ لما كل هذه الساعة لما نحتاج إلى هذه الأمثلة آها أه لما نحتاج ألم يواطم محمد الخالدان كتابا وتنطهي القضية أيوة أسأل لك مم. إذن ستحدث لماذا الدقة في المعنى مم. كل جملة لها دلالة المعنى, المعنى العام واحد لكن الدقة لا طيب لنبقى في هذا المثال مثل أن محمد أعطى خالدا كتابا. طيب أنا حقراءك واحدة وحده وراح أشوف. تفضل. أعطى محمد خالد خالد ذهن لا يعلم شيء عن مفردات المسألة كلها. أبدا. كلها تخبر إخبار أولي. وكان لنا معلومة جديدة بالنسبة لي مثلا يعني. كل, كل جزئياته. أمم زين. طيب محمد أعطى خالدا كتابا. المخاطب يعلم أن شخصا ما أعطى خالد كتاب لكن من هو يتصور أنه هو سعيد مثلاً لا تقول له محمد أعطى إذن هو عنده معلومة أكبر. هو في ذهني في عنده معلومة عنده تصور ما تصور أن شخصا ما أعطى خالد كتاب زين، من الذي أعطى وكانوا يستفهم عن المعطى. آه من الذي أعو؟ من الذي أعطى خالدا كتابا؟ محمد أعطى خالدا. يعني. ماذا هناك من خبر تجيب له أعطاه محمد خالدا؟ من الذي أعطى خالدا كتابا؟ م. تختلف ولا لا؟ تختلف صحيح زين. خالدا أعطى محمد كتابا. المقاتل يعلم أن محمد أعطى كتاب لشخص. م. لكن من هذا الشيخ وصو الصورة يعني غير غير المذكور. مم صحيح. خالد, خالد تحديدا تحديدًا. بين لا إذا عنده معلومة أخرى تختلف عن الم المعلومة الأخرى ولا لا. صحيح. يعني هذا تقول يعني كأنما لمن أعطى الكتاب. أمم زين. مخالد. كتابًا أعطاه محمد خالدًا المخاطب يعلم أن محمدا أعطى خالدا شيئا ما. لكن ماذا عن هذا الشيء الذي أعطى؟ أمم، يقول كتاباً, كتابا أعطى محمد خالد كتاب. غير كتاب، معلومة هذه. صحيح، مزيح. صحيح. كتابا خالدا أعطى محمد المخاطب يعلم أن محمدا أعطى شيء أما شخصا ما لكن لا يعرف من أعطاه وما هو ذلك الشيء؟ أعطى من وأعطى ماذا؟ قال، قل كتابا خالدا وهكذا كتابا خالدا محمد أعطى. سبحان الله. طبعا. كل هذه التعبيرات والدلالات غير لا يقابلها أحد في اللغة الإنجليزية. ممكن. صعب في هذا. <تصفيق> مستحيل. يعني م. اللغة الإنجليزية تعتبر خرسة بالنسبة لهذه الدلالات. صح. ممكن تعبر عنها. لا مستحيل. زي. هي أليست اللغة للتعبير عن المعاني؟ بلى كيف تعبر عن هذه المعاني؟ بهذه الصور والأشكال. إذن كيف نعبر عنها باللغة المبنية نترك الإنجليزية؟ م. لا نستطيع. أكرمتُ زيداً زيداً أكرمتُ ممكن نقولها في اللغة الإنجليزية أو في اللغة المبنية. مم. نقدم لا. المفعول به. لا يُقال تقدم نعم. إياك نعبد لحب القرآن إهدنا الصلاة المستقيم إياك نعبد. وإياك نستعين. وإياك نستعين إهدنا نقدم المفعول كيف كيف تقدم هذا باللغة المبنية زين جميل صبر جميلٌ صبراً جميلاً. مم. في القرآن. ما هذا؟ نعم. ما الفرق؟ كل واحدة لهذا لا لا في المعنى غير الأخرى غير الأخرى طب هنا صبر جميل صبر هنا جميل. أمر بالصبر الثابت الدائم ذيك صبر في هذه المسألة فقط لحظ فقط لاحظ فإذا لقيتم الذين حتى عوضح لك أن هذه في القرآن مستعملة م. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب بالنصب مثل صبرا جميلا لقائل لاحظ يقول النحات إنه منصوب لأنه هذا الضرب موقود في المعركة فقط. طبعاً في المعركة والكلفة إذا لقيتم الذين كفر. أمم. يعني لا لا ليست كالملاقات العادية في الشوارع والطرقات لا. مثل. كما يظن بعض المقابلهم نقتلهم في المعركة. مم. تحديدا زين. لا قل فأمساك بمعروف الطلاق مرتان. أمم. فأمساكن. رفع مثل صبرٍ لصبرٍ لاحظ ذلك فض ضربة الطلاق مرتان فانساقن بما معروف أو تسريح بحسن هذه الحادث ثابتة فقط حادث ثابتة خلص أم هاي هاي على وجه الد على الدوام جات بالرفع نعم. كيف, نعبر عنها؟ كيف نعبر عن هذه كيف نعبر عن صبرٍ جميلٍ صبرٍ جميلٍ وومتعلقاتها وإلله وإلله كل واحدة لها دلالة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين كل بالنصب زين لف وكل شيء فعلوه في الزبر لم يقل وكل شيء فعلوه منفسه هي كل شيء أحصيناه كل شيء فعلوه لا يمكن أن تقول كل شيء فعلوه في الزبر المعنى م. غلط لما م. معنى فعلوا كل شيء في الزبر وهنا لم يفعلوا شيء في الزبر الله لا يصح. صح تغيرت تغيارة الدلالة تماما أصلا لا يصح. صح سبحان الله صح إن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء غير معنى الصير صح تصير المخلوقات على قسمين قسم خلقها ربنا قسم خلقها واحد آخر مررت بالرجل الكريمي مررت بالرجل الكريمه مررت بالرجل الكريمه خل نعبر عنها الآن باللغات المبنية حتى نفهمها بالعربية اولا مررت بالرجل الكريم نفهمها صفة. صفة بالكريمه والكريمه والكريم تد Arabic ولا معنى؟ هذا <تصفيق> أي شيء حتى أفهم لا الكريمه <تصفيق> بالنصب مفعول به الكريمة أمدحه. يعني الكريمة أو أندهو الرجل يعني الكريمة وأو أمزحوا الكريمة والكريم خبر لمدحه في تقديره هو الكريم <متكلم يهدي> مررت بالرجل هو الكريم هذا الأعراب إحنا لا بالمعنى هو المعنى الذي يعنينا وليس الأعراب مررت بالرجل الكريمي كيف كيف نعبر عنها باللغات المبنية الإنجليزية الفرنسية لا تعبر سرحقلك أنت <تصفيق> أنت عبر الآن لحد. مررت بالرجل الكريمي عندما نقولها بالإتباع ما. بالإتباع عندما نقولها بالإتباع كريمي معنى أن المخاطب قد يعلم أنه كريم أو لا يعلم معلومة جديدة قد تكون لا يعلم م. لا يعلم سليم. مر... الرجل الطويل القصير ما تعرف نعم و... وقد يعلم أنت لا تقطع إلا إذا كان المخاطب يعلم اتصافه بالصفة إلا يصح أن تقطع ما يصير تقول مراته بالرجل الكريمة والمخاطب لا يعلم أنه كريم، مم. أو تقول الكريم ولا يعلم أنه كريم حقيقة أو ادعاء لا بد أن لا بد أن يعلم في حقيقة أو تدعي أنه يعلم، فإذا مدحت إذا قطعت بالمدح فالقطع أمدح وإذا قطعته بالذم فالذم أو جمع، لأن مشهور الكريمة عتارف اللي كلكم لا تقول الكريمة مم. يعني المعروف بالكرم. والمعروف أحسن أو غير معروف بالكرام. المعروف. لما تقول مررت بالرجل اللئيمي واحد يقول لك لا لا والله فلان فلان طيب جيد. مم. ولما تقولها سي. بالرفع أقوى إذا كان كريم كرم أشيع. مم. الكريمة أقل الذم اللئيم وعلم ليس هناك واحد إلا ويعلم لأمة اللئيم أقل يعني. كيف تقولها تبلغ المانيا؟ كيف كيف تعبر عنها؟ كيف تعبر عنها؟ كل كله كله هذا ثراء في في الدلالة ولا, ولا غير ثراء والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأس وليس والصابرون هم معطوف على على مرفوع هو هو أعني هذا يعني هذا <تصفيق> التعظيم لها ندين دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام حياهم بأحسن من تحيتهم وأثبت ام والله فعلا لما صار اسالهم قالوا سلاما قال سلام المفروض يقول سلاما هو و... واذا حييتهم بتحيه يا سلام أ... افضل جملة من سلام الجمله اسمية هذه جملة فعلية ولا ولا الاسم اقوى واثبت من الفعل وادوم قاعده سبحان الله العظيم مو يعني هو يتعلم أقوى ولا متعلم ام هذه سلاماً فعلية و سلاماً اسمية و أقوى و أثبت فحياهم بخير من تحيتها و حيتم بتحية فحياهم بأحسن منها من رد التحية بخير منها على نفس الإجاز أيضا عافظ كيف نعبر عنها باللغات المبنية الإجليزية وغيره وضع المفردات سهل لكن هذا تغيير قواعد لا يمكن هذا تقول محمد مشي محمد مشي كيف تعبر عنه محمد مشي محمد مشي محمد سير محمد سير طبعا كيف تعبر عنه كل وحدة لها دلالة م. وإن كانت الدلالة عما أنه مشى أها لكن كل وحدة لها دلالة م. متى تقول هذا؟ لا تقولها إنه محمد المش محمد المشا. إذا مساحة التعبير يعني غير. هذا خذني إذن مساحة التعبير في اللغة العربية أو مساحة التعبير في المعنى في اللغة العربية وما يقابلها في اللغات الأخرى هل هذه خصيصة تنميز بها العربية أم اللغات الأخرى؟ يعني حتى قبل هذا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في القرآن يعني م. تأتي إلى مساحة التعبير. اللغة العربية فيها مساحة واسعة في التعبير ليس فقط في الإعراض هذه لغة القرآن تفضلت ذكرت الأبيات لحافظ براهيم نعم وسعت كتاب الله لفظا وغاية هذه يعني فيها مساحة تعبيرية واسعة جدا كيه. مثال أولا في تنوع الأبنية وتعددها عجيب مم. وعجاب، مم. إن هذا لشيء عجيب، إنه عجاب. كيف كيف تعبر عن هذا في في اللغة؟, اللغة مو كل واحدة لها دلالة. غفار وغفور كيف تعبر عنهما في القرآن غفار وغفور؟ صحيح. في القرآن مو عجيب وعجاب، ليس هماز زواهما زي في القرآن، صح. ما قال فذلك يومئذ يوم عسير. وقال عسر. يقول الكافر أن هذا يوم عسر صح عسير و... وعسر، عسر كذا، صحيح، نقول مجروح وجريح كلاهما اسم مفعول لكن كل واحدة لها دلالة مجروح غير جريح صح والهان و وقال ربنا أشداء على الكفار وقال سبعا شدادا صح مو شداد وجمع شديد وأشداء جمع بي. شديد هذا التنوع في الأبنية للمعنى الواحد مساحة هائلة في التعبير كيف تعبر عن هذه اللغات الأخرى اترك الإعراب والبناء م. كيف تعبر عنها كيف تعبر كيف نترجم القرآن غفار وغفور كيف نترجمها صح كيف نترجم عجيب وعجاب كيف نترجمها عندهم بالإنجليزية لا توجد صيغ أو, أو أبنية كما توجد باللور العربية لا. قطعا لا لا يوجد لا لا. فأ يعني ليست العربية جهاز متطور. بلا. في هذه المسألة. بلا طبعاً. ولا لا. صحيح. هل يمكن أن تقابلها لغة مبنية؟ ومن هنا يستحيل ترجمة القرآن دكتور. مستحيل مع ترجمات معاني. معاني فقط. فقط. أما نص. لا يمكن. أولا لا لا لا. يمكن. الأعراب لا يمكن. من حيث الدلالة. لا تفبر حيث الغرض حيث أي دلالة. لغة لا تفعل لا الغرض؟ لا. لا. كيف العراب. العراب. كيف تتعب؟ كيف تعب؟ و هنا لنا أن نسأل لماذا, لماذا اختار الله تبارك وتعالى تعالى العربية لغة القرآن لأنها أوسع و اللغات تستوعب هو ما برسول إلا بلسان قومه لكن سبحانه ربنا سبحانه وتعالى عندما جعل خاتمة الرسالة في هذا, في هذا القوم لا شك أن لغتهم وجعل جعل القرآن معجز و هو تحدى يعني بالقطة مؤمن مصطفى عليه الصلاة كانت هناك لغات و طبعا الفارسية و الحضارات يعني العرب ما كان لهم ذكر أن صح لكن اختار هذه اللغة معذرة أن أقول الخاملة بالنسبة للغات الأخرى مم. أو اللغات الحضرية الأخرى أن ذاك ل... لعلم تبارك وتعالى أنها تستوعب كل المضامين والدلالات التي يريدها ولا يمكن أن تستوعب لغة أخرى هذا الاستيعاب أبداً لا يمكن نعم ثم عدنا تعدد الصور التعبيرية للمعنى الواحد مم. مثل ماذا؟ مثلاً. أصبر طيب زين نعم صبرا ما معناها أمم أصبر صبر أمم أصبر أيضا صباري اسم اسم فعل هذا قياس مثل نزالي نعم تصبر تصبر يعني بمعنى فعل أمور بمعنى نا. بمعنى فعل الأمور نعم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كابلين كن كيف كيف نعبر أصبر وصبرا وصبر وصباري كيف تعبر عنه؟ أمم صح. شو كيف يعبر؟ صعب. مو فقط صعب، مستحيل. مستحيل. ولا لا. صحيح. هو يمشي. زين؟ أمم. هو يمشي مشيا. هو لا يمشي. لا يمشي. طبعا أمم. لا مبداء. أمم. لا هو يمشي. لا يمشي ينة. لا يمشين هو مشي هو مشون إنه يمشي إنه لا يمشي إن أخوك لا يمشي كلها هي وكس ولا لا <تصفيق> صحيح <تصفيق> صور كثيرة جدا مقابل الجملة واحد. ليس فقط صور وإنما معاني مختلفة مع دلالات مختلفة سبحان الله العظيم. وهي كلها في في في القرآن ولكن البر من الثقة ولكن البر من آمل بالله يوم الآخر ولا موجودة في ذي كيف تعبر عنها؟